ali <laughs> <laughs> فكاد السماوات يتفطرن من سوقهن والملائكة يشبهون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو امي اتخذ من دوني منيا امي اتخذ من دوني اوليا الله كثير عليهم وما آتا عليه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 يَدْعُونَ وَلَكِنْ يُبْهَرُونِ اللَّهُ رَحْمَتَهُ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ آدَنُهُمْ لِيَا غَفَرَ هو الولي وهو يحيي الموتى وهو, يحيي وهو على كل شيء قدير وما اقتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير اشتركوا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزوادا ومن الأنعاء أزوادا يذرأكم فيه ليس كنفله شيء وهو السيور بطير له مقاليد الثمامات والأرض يدفت الرزق من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم سرع لهم من الدين ما وقى إليك وما وقفينا به إبراهيم وموتى وعيفى أن أقيم الدين وما تتفر وقوم كبر على المسركين ما تبعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه لفضله إلا منه إِلَيْهِمْ وَإِنَّ لَنَا وَعْدًا حَقًّا دَانِيَةً وَوَعْدُ رَبِّكَ حَقٌّ فَلِذَلِكَ قَدْ أَوْحَى وَاتَّقِ كَلَامَ الرُّسُلِ أَلَّا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وكم قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُعِيدُكُمْ وَمَا يَنفَعُكُمْ أَن تُقَدِّمُوا الصَّدَقَاتِ وَلَا أَن تَخْشَوْهُ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أعمل وَالَّذِينَ يُفَاخِرُونَ بِاللَّهِ وَعِبَادِهِ وَعَادِلَةٌ السُّجُودُ لَهُ حُجَّتُهُمُ الْبَاهِدَةُ وَرَبُّهُمْ أُعِدَّتْ فَوْقَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّهُمْ عَلَىٰ نِفَاقِهِمْ وَضَبَاهُ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والنهان وما يدريك لعل الساعة قريبا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا وما ظنك الثاعة في ظلال الله لطيف بعباده يرضك من يشاء وهو الضويل العزيز من كان مريض خرق الآفرة وهذا ومن كان الجديد قد حكر يرى فيه وما له بالآخر قلوب مصيبا أم له الشركاء شرع له من الدين وما لم يدى يده إلاه ولو كلمة الفصل وَادِّينُوا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ ذَرَأَ الظَّالِمِينَ مُسْتَقِرِّينَ ۖ وَمَا كَسَبُوا هُوَ وَاوِ بٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ إن الله وفوره تكون أم يقولون اكترى على الله كذبا كبير سإله يحكم على قلبه ويمحو الله الباطل ويفق الحق بكذباته إن إنه عظيم يُنَزِّلُ الذِّكْرَ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَهُوَ الَّذِي وَقَبِلَ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَجْزِي ابن والكافرون لهم عذاب شديد ولو بقى الظالم العذ ولعذابني لبقوا في الارض ولاكين نذير بقا لهم لاقا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 يُورِى وَالْخَيْرُ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظْلِمُ نَوَائِبَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ قَضَّابٍ أو ينبقهم بما كتبوا ويعطوا عن كثير ويعظم الذين يجادلون في آياتنا ما له من محيط فما أوتيكم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وَلهَّ ي خَرُون وَأَذَقَ وَمَا ظَم الله خَرون وَأَبَقَِ َّذينَ آملًَا وَعَلَ رَبّ مكَكَلُون وََّذينَ يَدَكَبُمُونَكَبَ يْ مِ وَالْخَواحشَ وَإذاَا مَا غَضبُمْ يَمُون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 فَيَئِتِيَكَ فَيَئِتِنْكُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ تَقَرَّبَ بَعْدَهُ لَهُ فَأُولَئِكَ يَذِيقُ سَقْمَ أُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن قَدْ وَرَأَىٰ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عِظَمِ الْأُمُورِ وَمَن يُنْجِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ من بَعْدَهُ وَتَرَى هل إلى مرض من سبيل وتراهم يعرضون عليها أخاشعين من الدل ينظرون من طرف قفي وقال الذين آمنوا إن القاتلين الذين ختروا أنفتهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينقرون لهم من درم الله ومن يطل الله فما إذ تجيبوا لربكم من قبل أن يهدي يوم لا مرد يَا وَيْلٌ لِمَا أَغْفَلَتْ لَنَا عَلَيْهِ حَفِيظًا عَلَيْكَ إِلَّا البَلَاءُ وَإِنَّ مَا إِلَى أَذَقْنَا فِي إِنْسَانٍ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّهُ لَقَدْ كُنْتَ بِمَا قَذَفَتْ أَيْدِيهِمْ فإن ملك التماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء بإذنه ما يشاء إنه منه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمدنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا جعلناه نورا نهدي بهم نساء من عبادنا وإنك لتهدي إلى قراط مستقين قراط الله الذي له ما في الثماوات وما في الأرض ألا الله تطير الأمور